بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد بكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم طول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولده سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا والكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا انه كان مخلصا وكان رسولا نبي وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبي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 أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من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 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا وإذا ستلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما, خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن منهم أحسن أثاثه ورئياء. قل من كان في ضلاله فليمدد له الرحمن مدة. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما السعادة فسيعلمون من هو شر مكانا فسيعلمون من هو شرهم كانوا وأضعف جندا ويزيد. اللهم الذي نهدها والباقيات الصالحات خير جربك ثواب وخير نردا أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتي أنما له أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرحه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أَلَمْ تَرْ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأُزُّهُمْ فلا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المدرمين إلى جهنم وردا شفاعة الا من اتخذ من الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذا تكاد السماوات يتفطرن منه ويسن شق الارض وتخر الجبال هدا